ب س ه و ل ة كده بتقولي حبي ماضي عدى و ن س ي ت ي طب و ا ل ب ي لو سالني في يوم عليكي قله ايه لو سالني في يوم عليكي ق و ل ه ايه اقوله كنا ح ك ا ي ة ت ف ه ه في ا ل ن ه ا ي ة ملديها ا وكل لحظه حب شافها كدبه كنت بتكدبيها حكاية 「きっと今 ه は俺がやるから」「きっと」「きっと」「きっと」「きっと」「きっと」「きっ ت きっと」「き ش ن きっと」「きっと」 تمان كنت انا اخر طموحك في الحياه نسيتي ده كله ليه س ا ي ب ا ل ي مشكله قلبي تعبت كدا كنت بتكدبيها اقوله انسى خلاص هواها مش مهم سنين و ف ا د ت واللي عشنا زمان م ع ه ا ا ع ت ب ر ه قلبي ماتت ب س ه و ل ة كدا بتقولي حبي ماضي عدى و ا ن س ي ت ي 俺が言うのに俺 ل 言うのに俺が言うのに俺が言うのに俺が言うのに俺が言うの